فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 119. فتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 110. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 111. ذلك وعد غير مكذوب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 صيحت فاصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفوا ربهم ألا بعذل ثمود ولقد ج 114. قالوا سلاما قال سلام 116. فما لبت أن جاء بعجل حنير 117. رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجة منهم خيفة 117. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوف 118. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب